অহ রম্য কুম্যমত কৌমি হস্তু অস্তু নি আইন নৌওয়হি কদি আলি শি রও নীন ম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 الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يستقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم مَنْ خَلْفَهُمْ لا عََّهُم يَزَّكَُون وَإِنا تَخَافًَاَّ مِنْ قَوْ مِن خِييَانََةَ صَن بِذْئِلَيهِم علىلَى سَوَ إِ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين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 119. فجنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع